من حصون وهدم الاسوار بمفخخات تسحق الكفار ثم مضى الاسد الغمس بهم قتل العلود واظلم هنارا يد كل حصون وهدم الاسوار بمفخخات تسحق الكفار ثم مضى الاسد الغمس بهم قتل العلود واظلم هنارا اِذَا فَتَحَ الِالٰهُ عَلَيْهِمْ فَكَلَّ قُلُوْبَ وَاَخْرَجَ الْاَحْرَارَ ثم اصطفاهم ربهم لنعيمه يا فوز من أمسى لأحمد جارة فتسابق الأبطال ممن حرروا حملوا السلاح وأثمنوا المشوارة أسرار ويران الذين تبايعوا بالموت حتى يدحروا الفجارة فتزعزع الكفار من صغلاتهم في سبعة قد واجب الأعصارة في عقب دار المشركين وحزبهم في مشهد قد ادهش الأنظار قتلوا مدير السجن مع أعوانه وأسروا جناوزة تروم فيارا في عقب دار المشركين وحزبهم في مشهد قد ادهش الأنظار قتلوا مدير السجن مع أعوانه وأسروا جناوزة تروم فيارا تتخبط في الحديث رئيسهم شكاً وتنديداً أو استنكاراً جاءته من قصد العقيدة ضربة تفري الكبورة تشتر ألا تعدد بنيك لا ولا بنيك بحد السيد فلتعلم الدنيا بأن جنودناھی ض 2017 فلحلتَّم القادم بنفس القرآ فلحلاتنا من زemsنا الإسراء والتعلم الدنيا بأن جنودنا اذ ما يشاك جنابهم لا غيارة إلتنا م weak حماية الدين الحليف هو اهله أو صورة الضيق ajuda في زي tänط polítم فلتعلم الدنيا بأن جنودنا إذ ما يشاك جنابهم لا غيارة حمايه الدين الحنيف واهله اوصوا الارض وفكك اساره لحمايه الدين الحنيف واهله اوصوا الارض وفكك اساره